والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات بنو انهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار نعم أجر العامل نعم أجر